هایی پاس چی بید که نماز دید می با روز السادس سبعة سبعة سبوعا الحالات الفارصة سبعة من اول بس بمعنى بمعنى اننا نركز على الساينس ابوروشين ايه الساينس اللي ظهر حاول ايه الساينس اللي ظهر نعم على لقاءة من اللي على الحيوان المثير لأسان شرد ديجابل فيه قديمة في البارقة في السيادة في الأغر يعني لو أبقى رحوم في حالة مولادة بس أبص على الأغر ألاقي حكم صغير ما هيش مرابعة مولادة خار على النيجابل ما هيش رلاكس وأنا بطبا باقي على البارقة ما من الحالة دي ديها ترشي الحالة ديها تتسا موستنش لله بالفول وبالتالي الحالة حالا بقى هرشا لده بتعمل المحازين المعيزة يبقى الصين صفاقه وشي لازم امص على لما حالا بتكي دول تقوليه احيانا احيانا تلاقي بعض اطراف الجنيم ظهر يعني مثلا وليافر الليب بستعة رجل الجنيم طبعه من الواره من الواره من لازم امص عليها دي امص علي شو ايه لما انا في التاريخ على الجزء اللي هو موجود على الكراسي عليه هل هو موجود ها جزء الهوم ده على الحروف ده هل هو موجود ولا لا اذا كان جزء متكسر العلامات تدل من يدلع على يدلع ده معناه ان جربت او نفس الكريم ده ليه يطلع طب على الشعر ده. علامة ده. علامة ده. علامة ده. علامة. بنا منطرار منطرار جليد دا. جليد دا على على اللي إذا هنا بتعامل، أمتل فراغ، بس الفراغ علينا جميل ده، جميل ده مين؟ زي مرة مرة نفاذة، the decision بتاع جميل بقص على نوعه the discharge اللي نازل من من الباب. طار وياه وقف، منو الفراغ هاي ممكن تاني تستني، بتنزل فيني، أو نازل منه فراغة فيني. هذه بس الشارة شكله شكله بس يعني هو مو بس لين من السلاح اللي على الورق حاله على الورق او إنه هو زي ما قولنا المرة اللي فيه دم وروض الضلاط اللي فاتت عليه روض الضلاط اللي عليه وفيه دوّار في روض الضلاط اللي ب فيه دوّار في الله هو الله تعالى، الأمير الحاكم الفارس، في هو في هو على، هذا لي على إنهم على إنهم لي من جو الله رباه، يأتي بطل في التعب. لما تفحص فاولا شوف انا بقول عن حاجه هخش في عن حاجه هخش ده في ده بتاع يا اما اعرف كده لما بدات افحص الباب كده هنا في والذات ده يقابل دول الكون نفسه كمان ما يخص نفسه نفسه نفسه الموضوع الثاني بعد ما شوفت البني والصوب ده نفس عشان ما أشوف له أبني ماشوف فيتاس أتيه هذا ماشوف فيتالبند هذا ماشوف له فيتالبند لما أنا ماشوف فيتاس داخل أبني لها لعم بسم شرائح اسمها الـ الـ أشوف هل الجنين باقي في ورقة أشوف الجنين هو جنين طبيعي أم مشامل الجنين ده هيا هو جنوب طبيعي عم جنوب طبيعي ولا جاية وانا الجنين جاي طبيعي ولا مشامل ماشي اكتبير طبيعة ولا فيها وانا في المنزل سيقوه ورا جمعينك اياه وانا تضيني وانا مشاولي تريد قليل ماشي حاجة بتعود راك بلا السم فانا فيكتش فالكادة وراك بلا فت الياه المنزل معانا يمتلين يمتلين يمتلين يمتلين هل ده طبيعي ولا لاي في وضع مش مظبوط هشوف الاناليز بتاعه هل هو جنين خلقي سليم ولا مجنني هشوف الحكم بتاعه الحكم حكم الجنين هل همه في النورمال سايز ولا شاذ عن النورمال سايز عشان القرار لازم اعرف الجري هل ولا ميد فايلتي ولا لا لازم اعرف ده الجري هل ولا ميد فايلتي هو حال ولا ولا وعشان ألعب اسال عن بقول اعمل ايه لازم هو ميدو واحد ولا بتاع في كذا نوع مختلف والله فات واحد قلوب تانيون لديك صبار فاهمين لديك السنات ليه هو مفحص بعض الله مفحص بعض الله كمانا عندما بنتي ايدي لازم انا على على الانتباس حدات الوضع وابعينك الجنين يجيب ان يبتع الجنين الجنين طبيعي ولا مشاوه الجنين حي ولا مي الجنين حمي معي ولا الاثنين ولا الجنين واحد وانا افترض من هو واحد ولا اثناني من سبب الاثنين دروات لما انا قصيت ده من البرين ومهاول ومهاول انا خلاص شماله في ده البرين دي راشر ولا لا انا عندي دي فيستس لكن على الاول فيتر ساج راشر ولا لا 11 لسه ولا في تصويره اصور وكمان في طيب فرشة طيب فرشة بدي أنا مندي أنا في السال عشانك أنت أنا عارف أنا عارف من فحص الصوت بس كلام من فصله الصوت بس كلام يعني ده واحد بس كلام أنا أنا دلوقتي ضروري السفر عشان أغير لما فحص الصوت بس كلام الصوت بس كلام أنا كمسي جيباني. سيلا لو ما كنت ايدي لها انتم كده بسهولة يفضي إذا من الحال ده السامت جيسن ربشا السامت ملاء ربشا بيسن معانا رب. إن إنما لابت أراقي كمان دراج دراج درامات درامات مع معنى الساكس دي ربشا راس من موقع راس طول ربشا في نفسها تمام؟ من الأول تاني لما أنا بدي في البول نس كان أنا في الدين عشان أفحص يأكل ما على البول نس كان اللي ما كان في البول نس كان ممكن أنا فرش أرنا فرش أرمنيس فرش أرنا فرش أرمنيس رمنيس مقصود محصول. لما بمس له بصوره مراجعه لما نفحص على الكرسي لما بلفحص واحط ايدي على الكرسي من بره أو بره اتحرك او ما هنا في في المفصل في الجل سنسرز في حركه العظم بيتحرك ده معناه ايه ده معناه حصل كسر هنا انديكيت فورسلوتر يعني لما داي حاجه فيها رشاش ولبس يا ابني تنزل على الفراش بتاع المبتسلة، آلاف الفراش، وفيه حرقة صور العضو بعضه بدلها، يبدي فراشة بمس، هذه حالة indicated <izado> the first level. هلا بدلها indicated the first level. أول أول من هاي يعني دي كده زمان، كده وهي برينسمن بريننس في عظم التريام دي الكسر عظم التريام ده الكسر فلما بيحصل ايه وطبعا ما فيش ما بتحطش بتسونه ولا بتثبت فحصل ايه رمضه رمضه هيله العظم ده فعمل ايه فعمل ايه عمل بن في دي كده وعمل كلس كده عمل بروز عظم الداخل كده اسمه Pony Existosis اسمه Pony Existosis ايه مشكلة Pony Existosis هو عامل مره يمجد في البرس يعني انا منا بديتي كده شخصة كنا بديتي كده او ملاقي Pony Existosis ده مناي البرس كمان مش هارفوز إذا كانت كانين حية اتخذ معاك القرار إذا كانت كانين مهية تعتذ معاك بالطرار هاد ده الوقت يوحدي هاد انا حواني فرطة ولا بلاي وطبيعة تكون إيه؟ تكون إيه؟ تكون إيه؟ تكون إيه؟ تكون إيه؟ الصوفت رأس كناني الصوفت رأس كناني أنا أعود ثم السلكت ثم الوقت أشوف فيه مون او السيريشن او هنا دوم تمام ايوه جام سواء في هنا دوم وانا عارف انه ممكن الدام اللي جاي ده اهوت جاي من الرشاش بتاع الكوف او في السيريشن نمبر مسيطر عليه بالايد او في وونز وونز قال الوون عم يربطون بالفريدن بوهنو الموضو ده لما قد يدي ايدي او ملاحي الجارع ما عندي او مش معندي ايدي واحد كده مثلا واحد خد السكينة بطني ممكن السكينة دي تقطع بس في, في الاسكين بس كما قد يدي ايدي وطعوش في كل بطن او ان الجارع ده بالفريدن جاموه بيه جالية تبوص في الوهنو فهينا مثلا من الفجاي من الثلاثين <تصفيق> لما تتقطع <تصفيق> كده وكان يمتلك كده يرون يمتلك كده لا تطلع فوق فوق الوطن سنة فور الوطن هذا الشكلين بالفوريتين هذا المون لو كان دور او في مطلة الدور سلطة علينا وين؟ مع رونوستي <تصفيق> يعني يقدر أظهر عل، أظهر عل وبلايند سوشي مع حاجات مستقلة وفان ممكن أما إذا قال بالرافشر مينترلي، يسمون مينترال رافشر. فالحالة دي إنديكاتد فروسلوتي. نفس الكلام. حالة أخرى من حالة أساسية يعني لو كان حالة تقتلوا مهدد إيدي على الفرور لقيت فيه وانا مشقق في الفناني وفي السادس فيه وطلاص فيه قطع تنزل منه تحت خلاص هذا الحالة هوتنس ما 11 لأنه حتى لو ولدته الحالة هوتنس لأنه حتى لو ولدته تعلموا المكومنتس وهتمنون يعني دائما في البار المكومنتس دمنون وزن كريو ربع ساعة عمل من الظباء. تقول في الوادي عنده على وصل نامض مبكرة وبعد المبكرة هذا أصومنا. والتفاق طبرة الطواري تكر المعاملة مندرويس. وترمي الناس بالحاجة إلى ناس تجامل مع الناس ومع الدنيا وصلت بالك. مشكلة هي تلك التمديدات. فالحال بفهار دبح على وجود ست سنين. حتى عشان قوامه دبح لو ست سنين موجود العالم. لكن التبحوية ليست ضمانة كل من يدرس التسمية العربية مع أخطاء. ده بالنسبة لي السوبرز كلام. هذا مرة وصل على بشوف دي هل هي سلبية؟ والله هل هي سلبية؟ والله لو السلبية ضارة نقدر حالا نسيب كيس. داخل الوضعي طبعاً من الحالة, الحالة الحالة الـ old base ويسكوفيا ويسكوفيا ويسكوفيا ويسكوفيا ويسكوفيا كده داخل ما أخصي الوقت لما ديكتها خديدة لازم مهمة على الصوفت برس كريم الصوفت برس كريم هكاوب على سواء هكا الصوفت برس كريم فولي طريبات كوروك هالي الصوفت مرسي جميلة فل ضيلياتي أورا أورموط إيه معنا السؤال الفل السؤال هالي هولي مرسي كان فلنا بطول أنا أجابه أقول فل ضيلياتي ولا بأكد تاني فقط بمعينة الإسريريونس بمعينة الإسريريونس يعني أنا كنت بيدي أقول هاي فعلت البارد هاتي لكم الطبيعة و هاتي لكم این سنیست Васیتف این سنیست دهتا ما رد وأنفید يعني الجانب جاء كده من رجلان وراءه سويده بتلف خلاص؟ ده اين ما هذا السادقس فول دايليتي السادقس مانو؟ فول دايليتي داسة احياناً انا في عن كده نار مجزالي بيكون عادي تتكرين الرو سادقس او رجل مورجة في حالة وحضرة بسمها انصفشا للبالياتيشة في السادق مش انصفشا للبالياتيشة انصفشا للبالياتيشة انصفشا للبالياتيشة بتاعت التابع الدولار بارگا دوه از سنوش سوف يدلي ما فيش نساحة تيجيب في الرجل التاني يبادي ايه ده نارو سانفرس ده نارو سانفرس من ده يا ارمان نارو سانفرس من فضل الوضع على ما هو عليه ويبقى الحاله دي ثابته دي اسمها حالة ايه؟ الحاله ايه؟ سيرفكس او انفيشنال ريديشن والسيرفكس على ان الحالة نارو أنا هعمل فائل ايه؟ على سبيل المثال مثلا نقول مثال لو ان في لو ذا لي سيرفكس الحاله دي في الحالة اللي دي خلاص اتاكد ان هو اسمه كرونيك كونفورمين ويبقى ان عملية هيو عملية هيو. أنا لا أعمل لا أعمل أم لا لو جاني ضيف عاش حي إنما تسأل في السماوة ممكن أرجع إلى إن أنا عم نسوي شيء أم لا؟ كأنه كأنه مورب فرطة عملنا أساساً كده لو جاني ماي لو جاني ماي عمل حال تانيه ان السيرفس يسمح بوقفه من الباين ايف والجرين ميك عامل ايه ها لو كده لو عايز نعمل عشان شوف تلين حاجة وانا باقي وانا جاء عايز الريفليكس ايه الريفليكس حاجات اعملها عليك لا واحد نايم دلوقتي اتاع عايز شوف اخير وانا انتم تروفوا عايز بتاع عايزة حاجة لو كان ايه انتين بريزنتيشن، لو كان جاي في انتين الوربزنتاشن جاي مكان كده ايه اول اسمه بي دال ريفلكس صورة بي دال ريفلكس بي دال بي دال ريفلكس بي دال ايه لما رجلي جنبي كده باشا. لما رجلي جنبي كده باثينج كلوزلي نعملها نعمل بين شين بين شين اضغط على على الوضعين على بكلوز ومعين دين بكلوز جديد اضغط بعمل يا بقى لو واحد يعمل لان يسحبين بالشوف يسحب بكه كل مضع في الموقع يعمل الليل بكده ده لو هو لو هو حاجة ما هو وانا لو بقى هعمل تغيسات بالليل او او كما انا عامل يوتيوب بكلوز اضغط فون ان شاء يعني انا اسك يوتيوب بلوز ببديده وعنوه ان كان شوفه يفسك من قدم كتبت لتعب بحق بيتا شوف و هو يتالى يسحب إذا كان يحضن يسحب كله البيتا رفلس إذا انا عمل تنشيه في الكلوز او اعمل الكلوز او اعاده عن بعض كده يوم يعني اذا لو كان حي يسحب له ده الوارد فلاص دي يعني ان هذا الجنين حي طيب في رفلس هذا اسمه القارب بولي I'm going لو ما يفمعيها باشغط تمام؟ ضغطة كده مش كده وانوش رازة اللي لو هصدق يقول الله اكيد ارشب فبالي فاسغط فهو يعني كده وهو يعني بصوره بيه فهي احضب كده رح يومها بيه ده و بصوره اسمه فرص الفناني لسلو قال ايه اوه كده بسموه صاشلي بكيبس بسمعي صاشلي بكيبس واني سميناها بقى صب كومبيوتر ده برضه هو بيصعب على الكومبيوتر الجنين الماوس كده على في الصفحه وده معناه ان هو صاحب دل او اشترا مهان به د여 اخدايه دل او اذا مهان يعودی نهاید دل او ا grupp مهان عاً اoun ratنون peng friend and Ernstiller wijم Sandy during the D Whole 10 لابنings v choreography چاو بLOد این افریک سا وإنه أتاني ايه, اللي ايه؟ من الإمسال دي ممكن أعمله؟ فقط البيضة بالفليس لأورقة هل نورها؟ نعمل البيضة بالفليس بقى عليهم بقى حاجة تانية ورولة بحاجة اسمها ايها الفليس ايها الفليس لما خبت صبرا لتعمل التوضيش في صبرا لتنطفان بالإنرس صبرا لتنطفان بالإنرس وقبت الإنرس في تعمل التنطفان بالتنطفان نورستر ده ومترجع على الصفحه الثانيه من المحل اول اول ما بنيتني طريق لو كانوا جايين كده من داخل كده من ورا ومين يديه من تحت بطنه الاقي الانبرايك جالها فاصله قريبه من تحت يبقى ممكن اشوف الانبرايك جالها سشن بلسيشن لما ارمي مدي ايدي ما بين التو سايت بتاع كنيت خليك معايا مش عشان انت لما مدي ايدي ما بين التو سايت وامسك الامريجر بورد احس ايه احس ايه احس بالبلسيشن بتاع البلط فيزل كانك ماسك بللط فيزل او السرلينج بتاع النود روتار افته قدامك قدام مش ده معناه ان السبلونيشن شغالك معناه ان طيب متى يجب عمل الفليكس، البايبلات، صوم البايبلات الفليكس، عملها كم تاني؟ يشترط أو عشان اقول نديه صح، أحيانًا نبي من المي، نبي المي، واحد يحطه بقوة العجل يوم العجل يتحرك خلاص بيصير عليه يطلع من وبعدين يولده هو اللي يولدوا وعلى خمسين يولدوا هو عمل هذا، هو عمل الفليكس في أسنانه براحته عمل الفليكس في أسمان الهدر الفليكس إذن كنت أسأل راح يعمل الهدر الفليكس أو تلك راح يخط إيه والبقرة بتطلق الجميل اتحرك على, على على الجميل حاجة إنما هو في الحاجة ميت إن لما يادم إننا لما تعمل هذا الفليكس أعملها أويه فرون طيب فرون طيب في حال ترسل حتى لو ذا خانتي بتطلق او باسم خالص لما البره تستطر وبياسمها للاكسوش انا ما أعمل او ما اعمل ده او اعمل الرفلكس عشان انا بمتيني صحة ماشي اعز بمتيني طيب هل مطلوب ان انا اعمل كل الرفلكس الدي ابدا مش مطلوب ان انا واحد يكفي يعني انا لو عملت بيدا الرفلكس وفية العجلة يعني انا انا ادخل امسي تريد العجلة ده عمالي شي تريدونه بقوة اما هو ده محتاج هو محتاج إن ولا محتاج ان انا اروح ابص على ولا محتاج إن انا اروح اعمل له هو خلاص وجود واد ريفلكس واحد يكفي ان انا اقول ان انا وده يادر بين فلايف كان في حاجه طيب عملت كل الريفلكس ديت وتشعال وبكلمها ايه ايه مش هو ما بيخلوش طب عملت كون الريفليكس دي وما فيش اي رسوله مزيبه جريمه ايه جريمه ايه لا مش حاجة صعبات يا كون با مش حاجة صعبات يا كون يفضل طالعيبه تقول حي ايه لا وجود ان ما ان الجنين دي ابدا منتقلش ان الجنين دي لانه احيانا احيانا واحد دخل ويرب ده خليه يرمد ده ويرمد ده جنيه مرتقش حاجة وبعدها يشبتوا ينزلوه الجنين ينزلوا بعد خبس ديائه بدأ ينسها دي دي ونصف على مره قدي يقول الجنيه يكون دوز قدي يقول الجنين يكون دوز وشواح يبقى معناه ووضحكوا بالكناة من ينصف عليه طالب صح؟ الان هو بعده ينصفى ونصفى بقى, بقى فا هنا الجانيمة غيارة كل ميجانية أبداً ما حدش يدار تقول الميجانية يوم الميجانيون بايزة الميجانيون جاعة يقوم أبداً إنما في شعور science of this نحن نقوم على السجن في شعور science الجانيمة ما بيقولش غيجانية ما أقدرش هؤل الميجانية إنما في شعور science of this لو هم محتاجين الشعوذة الشعر بتاع الإنسان ها؟ فاذا إذا الشعوذة بيجي إلينا، فانسى كل ما بعده وعش الحلاس، ده كده تقسم إن هذا مننا، معين؟ زي مينوف يعني واحد عايش في نادم وعايش صح؟ ونشوفه؟ لا والله هذا الشاب طالب. كيفناك يا شباب؟ لا ده بيقول لي ده سيستم خاص بالprincipal of لو انت باصص في المحاضره لو انت باصص في المحاضره أي فرزات أنا أي فرزات من جاي منين. جاي منين. لا أنا طلح. يعني مش خلق السيك المحاضرة منه انت لك لا عادة لا هو عادة من المحاضرة منيش لا تطعك لها مدرحة لها مدرحة لهم حدفت المحاضرة قلت اللي جاي ديها جاي من مصدرين اللي سيلفكس ده لازم المطله صدريه بس طب هو جاي من هنا في شراعات كده هنا وفي هنا اللي بيقولوا المرض خلي بالك الجنب ده دلوقتي جنب الثاني الجنب ده جنب هنا ممكن الجنب ده اهي وممكن الجنب ممكن ده لو ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن المحضر عمره 20 ده بقى شرط ديسك دينا كنت نعمل ديه لما من صرّب ننزل يعني ده بقى يعني على دي ما تدارش يكون فيها ما تدارش رؤسهم اللي قليل مازل يعني مش اللي ما يعني هو طلع عامل كده عاوز اشوف الدور عدد الادمه اللي موجود هو واحد ولا يعني في موجود ده جن ولا لا المشكلة دي مشكلة دي المشكله شايفها شويه تمام يا باشا احيانا كده فيها جنين واحد وواحد دخل ليه مولد هو فاتو وعلى مصر الناس في علاه وسط هيئة، يبغى فادف، وتلقى بصلة يبغى فادف، يولد الجنين ودوره على دار مع الشرير، ليه؟ لأنه الجنين النسخه كانت كده هبه كان ايه هبه رفع النور ورفع ثاني خلاص النور بعد المقاولات بتاع بعد كده المولد ده بيدوروا على الثاني عامل او مفيش ثاني طبعاً مش مرکب‌هایی می‌کنیم، بعضی از راس کن و جنبه دوم به استیل. یعنی یه واحه جای و جنبه دوم به استیل. واحه جایی دو واحه جایی. دو و بيدي نعمل إيه؟ هنا الرأب كمل أربعة لجان. الرأب دي فيها تورق بس ما فشنا. على الرأب هنا أربعة لجان وهنا أربعة على الرأب اللي بعدين فيها بأربعة لجان. جرب فيها جرب فيها أربعة لجان. هو هنا شاف أربعة وهنا شاف وهنا شاف أربعة بس دي فيها تورق ودي ولكن ان احنا المفروض باني بقوله كيف تفرق ما بين ترين لنا بيه هو يعني زي انا عاوز انتان اربع ريون انتان اربع ريون ما دفتر من كده دفتر اللي بيولد ان ده عايز جير من فكساشا يقولي سبت ريكو من الرجل اللي ايه قدام ده عن عني ايه عشان ده ركزة احنا في ريون ده احنا في ريون ده, رميه ده, رميه ده, رميه ده. يوم يربط رجل من العين، ورجل من العين اللي من العين اللي يوضع، وهذا الشيء واحد يجده بسهارة يعني بقى رجل هو ده رجل ربط رجل من هو لا هو عارفه الفشل في البداية. رابط رجل من الدم من من ويطلع عليه من هاي إذا وطلع بس كبر لها ما تقولها، ومن ما هي في الحال نعمل لها سواء في الخلف أو في ذا، إن أنا ما يبي يزرع باللمامية عنده يعني من البيت هو اللي باللمامية بوط، ومن البيت ذا هو اللي باللمامية ممتازة، لكن بعض مفتاه منين تروييه منا تروييه، وبعدها شيء تراي، الترويذ الأول اللي برويده كده هي بصاح الأمور اللي وان هو يعيب حاجة اسمها بالفكتين مش لاجبها بتاعت الوامر بالفكتين باكشا بالفكتين باكشا لقد بيتحشع في في اسم المتوالة بقى اذا كان يعمل ربنا عمضلها وبقال لي شوية اهو ده سبي شوية واحد سبي يوم التاني هيني مع الضبط على راتب الوامر تكون عامة بمتوالة ما عليش ادى اضطه عالتاني مو متولاش او دكتور راح شدي عنده ونزله وسبب تاني مع الدكتور يا عام الواحد واحد فشد وديده وسبب تاني لما هي بدأت نفوه هددت عالف اقول له فالتاني ما تقلينه هو يا لغي اللي هو اللي هو اللي هو البيوت فما حدش عن طاقة معاه اطلاق لبنازه على خميز هالفين لديم واحد من الناس في دونز يضح من ریتال بالایش. فریتال بالایش هم دائما میمون فی شفت ناس و راست. شفت نفس از هم فرو الصيف بتاع كنتي الصيف ده جنيه قد يقول الجنيه نوم, نوم. طبعا اعرف نوم ازاي اعرف نوم ومال ازاي برضو مني سبيلوس اما جاي وليدي مشي حواليه وهو جاي في وضعها خبرية وكي يمتلك بسالي انا تدريجا ده نوم ومال صيف ومسي كيف جاي لما تقبل حق عليه كده؟ خلاص اعتقد ان السلام ده بتقدر تتخيل الحرات يعني يعني لو انت مرور عنه كده نسلم وهم يتقولون لأيه يعني أو, او لو انت مش شايف وعنا مسلم فلو انت تخبر بروس للا بتققى كده ليه لاني ايه لامت يعني لاب يعني ما كده في السباك انت وانت لأيه واحد شاك كده بيه ومتبص عليها تلاقيه رجل طويل وحاجة صعر فلما ده تمسك من عند الفجل احيانا تلاقي رجل وهو بتولي تيجي تمسك الفجل بتالي قصدره اول كده وتكتمسك ريب تانية كده اكوش رجل هترف عليها بستو صرف الدموزة تتريب الوقت كده ده ده اللي هو عين بالصعب احنا نسينا اول الصفة اول مرة اللي فات من ضمن الحاجات في الهيزبر اللي أسأل عليها الصياد، الصياد بس هذا الدكتور فضل ما يجيبه في صح، بس الصياد عارف عن ما هو ملاطفين أو أول لما ولد لا يقول بالليل لما تسير نقول على الله الفات مولع بعدين مولع اللي في المدارس أحيانًا أحيانًا زي في النصف من إثنين وواحد المدارس 25 خمسة وفي الهورشباي مقص وزن خمسة وثمانين كيلو. لما يوصل هالبوتليزيشن ويرفع من من ال يعني إنت مين بتعمل؟ معينه هو مطلم كده وعمل طريقة دي كفاية عنده وزن خمسة وثمانين صعب جدا، فلما من ضمن العشرين ومن العشرين، له رولا يعني له رولا بقى في يوم مسلا هو هو مصحح من عند مصدر المصنع أو عند المشايل لازم نتوضّح في زيها من مشاكل الزادي الجنيم كبير، لو أحد يقول على حجم الجنيم مما يروه هو معمول أو صغير، وإذا ما يعني مش خالي. أيك الزادي او سلام ورحمة وبركاته. الأول من يقول أقول يعني ها over يعني over كبير يعني over كبير يعني لما أخسره لما أخسره كده أنت تيجي على الجنين مزون في البيض. اللي بقينا ده يعني انا جميل ديه ده مش عارف في طريقه مخشور في البيت. البلد قالوا ديه ده وفيش فرار ايدا فتا ليسا حوالين جرين ولا فورتا ده جرينها جرينين كبير. هذا جرينين كبير قد يكون العيب في البيت نفسه والبلدس هو مصغير يعني ممكن يبقى جرين خاصة حق طبيعي بس تحط في مكان ده زي يسكنوا هم معاليا في خواه خاصة همون اللي هو اول ايه هو المترو بريدين أو الإيرن بريد الملاقة أخبار الملاقة أخبار أبن بريمانتون بريد أو الإيرن يحصل يحصل في المسي بتاعه يوطة الصواريون في المسي بتاعه يوطة الصواريون لما تكتب من الدهينة هي إيبار يعني من نفس السبيشيز بتاعها ونفس البيد سوري يعني انا بقرا نيت والعيش البراقح بتاعي ما مشكلة مشكله خالص بس لما جت دي مش عارفه كده مش عارفه تقول لي ليه لان الجنين ما هوش عارف يعدي من البيد ده هو مش عارف عارف من البيد ستايل هو كبير ولا كان صوره صغيره هو الصوره بس في الصوره الطبيعيه انا شايف في الوقت ايه اللي بيعدي على البيد سوري يعني صح؟ يعني كريمه هو اللي مش عارف يعادل دلوقتي. فده في السموع، لإيه تبكيه هو اسمه بقى؟ لإيه تبكيه هو برسالة في برم إنما لو ان هذا الجنين لو انك هذا الجنين يضحط في مطرز بتاع بطرة اللي تملده طبعاً ما تملدوش، تملدو عادي جداً ما فيه شيء مشكلة، تقولوا بصدعه طبعي هو حام طبيعي فده ولده إيه ده ولده طبيعي اسمه إيه اسمه ريت تبلي over size fetus هو اللي هو الجنين اللي كبير على أمه بس مش كبير على أي من نفس في نفس القطع من نفس الماندرين. هو جنين ايه؟ كبير على كبير على ها بس هو اصلا طبيعي بس هو كبير على امه. أي أم تانية ممكن هي فلنصير من منصير مش طاية بس عاكبت ان هنكي ايه؟ عاكبت ان هنكي ايه؟ لبهي مش عارف يعني دبارة بدا على الله لا دبارة عالف تريده ولا اي دبارة فالخطر ممكن تريده باس موانا اخف لكن سنمو ارسولون ابسولوتلي اوفر سايزد مش هو ده ده عجل كبير على أمه وكبير على كل الجمهرات اللي من نفس النوع يعني لا بقره بتعرف تولده ولا اي بقره ثانيه اتحط فيها هذا الجنين ممكن تولده على عكس مين على عكس مين الريلاتيفلي اوفر سايز فيتيس امه بس هي اللي ما تعرفش تولده لأنه هو كبير عليها هي بس انما أي بقره تانية ممكن ايه ممكن تولد في فرق ما, بينه ما بين الريلاتيف أنا بأس لكم مكان بأس في تدات القرار المصمور في المترسي بأس كاسي سيش لان مش هكولكم فهو اوبرسايد فهو اوبرسايد في دس ابسولو اوبرسايد يبديل عليكم إنه مهتم بأس فيه إنه مرعا أنا أقولي ديه مرعا لما يكون عنده هبا ما لبقهاش هيا ما لبقهاش من فرملي لان ما هي حصل بسلوك هي حصل او دوران تلك المرة بدخل عاش تبقى نبريد يعني أخش في نفس السلدة بس بدخلت مرة في نبريد لأي من النار بريد تكاريوات لتسوك يا سلام عليك نصمون بيكيس نصمون بيكيس يساوي ريالة تبدوه بمصالة بيكيس اسمنا نحن للمكي حتى يكونوا بيكيس مكتوبة ما ماتير من التسفل بوش هذا بقى اسم الفيل كوماتات من اسمه عدم يعني عدد التناسف, التناسف ما راينا مين؟ ما راينا كومه موكينه والحب صغير والجنين هو الهي هو المتبين المشاكس ما تكون موكينه دوس فأنا اقول كده انما لما بيقول اه بان مرارة من السنين وان سيب جنينها بان بس المشتر كان من الباص وقال وده هل الضغط عالي قوي بقى بيت الصفايره ومفش عامل سيني وتبقى البلاد والبلاد تبقى واصل الموضوع المره اللي هي ست مره كبيره وتاخر خمس مرات بس هو نزله عارف ان هو بيوزن عندي اكيد يزيد خلاص يعني لو واحد بيتولد بساعتين على طول طول العد ده هو يعني الموضوع تيجي بعيد وزينا السمورة المتنافس ويت سنتين مرسويت عالي خلاص؟ ها يكون بس المرسويت بقى عالي عشان يبنى عاملها ده في البيتة الكلاشة مع اخراط فضلها فضل البيتة طبعاً الفيكة اللي تريد بياها هي بولاها احنا ما تخلونها في البيتة این فرس و نهانس لیورپول في قلت احيانا ده اللي جاي كده بهجه انما ينجب ولود وهو جاي كده في او مالق جاي جاي من الراس وبعضه فوق والرجلين تمام وطينه ورسه من فوق فوق ومالق وهو هنا كده يجيب ال presentation ورصه ثانيه كده قول ايه قول في السنه دي ده مين ده الموربيني احيانا احيانا يشيز الحاجات دي المبهات مش شايف الجنس ازاي الجنين جايين جيبوا خالص يعني مثلا لو مين هو جاي هنا كده وانا جاي والد فلاته بقى لقينا راس والجنين جايين بس الجنين جاي على جنبه على جنبه هل فينا في خطا في البرسنتيشن ما ده هو هيك بكرع على ضهره وعلى بان طولي ولكن الخطأ في الخطا في الوزيشن فبقى في أخطاء أخطاء في الوزيشن والوزيشن ما النورمال برزينتاشن في أخطاء في الوزيشن والوزيشن في وجودها النورمال برزينتاشن ده لي زالي؟ اللي لي الميكانين بنعمل لكم على طبقه وهو ببرامات القطر الثانية معاقلة الإيليا المراد نحدي ليه دور سو إيليا دور سو تاع جنين طبيعي سببنا دور سو أوليف دور سو إيليا أوه أوه على ظهر خالص فبعد عنده الففر فين على بيوبس كينيا على ظهره فبعد دور سو بوسو بيور يعني بصوا يا بصوا بيقول ده الوضع الشاذ بتاع السوشيال فين في النورمال في في برزنتيشن لما اوصف لما اوصف مثلا يعني هقول انتير تو ذا برزنتيشن رايت بوسو بي دي سوشيال فولينج في مشكلة في الكود التانية مشاكل الكود عندنا المشاكل من أفورهم تقريبها من الأمام الهيد وتوصوب لديه النسفة للهند للهند لما دوبة هي في الطريقة هي ديولة بالكفل بيستنشن تحطلهم في نوكسيكالدواري هيه بصع من دوبة تمام؟ هي اصابها فليكشان شوالي فليكشان تو اینجا sir sure. باعل ل ل لجنين بقى اسمه في الدنيا بس deviation في الدنيا في المراحل ال downward deviation في الدنيا في بابلتيس في ببول في بابا في تحت رطنة جنين ينزل تحته إذا حتصدم على السر. بس انا ايه دو مرده بيش اول ان الراس تتقلب لقى اعلى تيدي الراس تتقلب لقى اعلى تيدي على ضعه بيدي وبشكلها ازاي مبابلين جاي كده ولقى بيديا كده ما بتحسي إلا في الحيوانات اللي بتتميز ده رقبة زي الجمال مثلا الجمال هو تسافي دي محكم تتقلب من في الكارس في الدهار اللي عيني يجي سيارة صعب أول ملا بتتقلب من فوق فلاحيانا في الجمال محكم تتقلب من فوق, في في اللي اللي تتقلب من فوق. تتقلب من ده هول كده ويخيطها موتها يكبسة اللي عملها انا تحاول اعطيناها بمشمالة جدا لو اللي بتتعدالش بيسموها راني. مسلا مين؟ كلمة راني. معناه أطول تدليشة في الدنيا. معناه أطول تدليشة في الدنيا. مرحبًا أنا بنتي في الحوارات اللي أنت في الجمال. اللي هي ذا لفة. هي رايح بقى يبقى دي على جنب كده الراس على جنب دي بقى ناحيه الاليوم ناحيه الراس الجنين جاي كده الراس بتاعته بتاعت تجيب كده او الراس بيجي كده بيتوصف على على اللي بتربط دا الجنين نفسه يعني هي بصله ملف كده لفه على الجنب اليمين بتاع دي بتاع الجليمة. بتسمع راي راي بورسبي راي راي لطراز ديجيش الفيتال ذي على بود شده که داره میخوسم که دوباره اینکه از اقلام فردا میگم که میزنم علیه یک got it من این معادلی دیگه نفس انتخابیم، مامان جایی، و این فیلیکشنی است تحت می‌گذاریم. لوازمی شاعر بروش، از کامپیوتر اسمون بايلاتره. که من فریش بزنتشن دعای باي لطرا بهم فریش. فریش بزنتشن دعای محمد. يعني أخطر على الظهر بس الظهر أكيد ما هذه الفردة بس أخبارك ممكن والعكس الفردة المهم ريتش بزنتاج أي تاني تعملين بان ربشاة ريتش بزنتاج أي تعلي باري لا طرعا ها ها ها ها شاك الكريم يا بجان زياني بيوما جان ولكل اللي لما لخص باره كل اللي انا عشو بالبين بس يعني الكريم ها من قطعها بتاعه المؤخرة الدني وميبين شد السداد بيته نعم انا صار ايه يعني <سؤال> <كله بقى> كل لا لا نفس بقيتا لفعك نفسك ومعشها منها في نفسك تتمنتني نفسك فراحك ومحلص على نفسك ومشيئتا بمعرف حق نفسك لا هم مرس الخاصة لا بقصر مطلحان ويتم سون بقيتشنس بقيتم بقيتس خاصي يعني مهو مكانية دي مكانية التعليم فيها اللي عام الفيل والله لهم مكانية اللي عام الفيل انت لو قلتها عشر تلاتيكا فقلت دين لها صورا واحد دول معنومة عشان شكرا لا؟ وانا مش قايلك فاضي احلى لو دفعين هيبقى ناقص واخد انت شايفه الموضوع ده هو الناس منه. منه. فشل المره دي مش العاده هو الناس فشل المتكلم يعني لو خلينا صنيعه عملية الدور واريد وهو اللي صرفش على البيت ده مش كده بالمنهج لو سامو وتخيل واحد فلاح زمان ما عندوش الا هي دي حياته وازهر رجله ومراضه ينبعون بلو شوية لمن عشان تصر وطيب دي ولدها مصارف ووحكم فاشل يعالجها اليوميته. انت بتخيل ده ويطع لزوره ومتلاقها بتصور ومتلاقها بتصور ومتلاقها ومتلاق بلو ومتلاق ومتلاق السنة. ده متخيلة ايه نعم? تخطوص ايه نعم? تب سابقوا ايه نعم? الله نحن نعم. ونربع بكم وسابقوا بلنوا متعلمشوا سابقوا كناعة ابنس وسابقوا مع العازجان ببنامه هو. وسابقوا موطلع لها بس فقاعد يقطع في الناس وخلاص هو كده ده اللي كده عمالك بيحكو نعم ومالك بقى الثمي تفسير بقى الثمي تفسير بقى إيه حالة برد بطول يعني هو كان موليدها معه ربشر وجاي معك والحالة ده كده بحده بقى ومن السيك بقى. ده أحده بشور طرابة عالبقى كده إيه حالة لو انت البطول من حالوقتين بقى تفسير <تصفيق> و گناه رو دنبال میکنیم و موجود خب اول مسابقه بعد اکنون دو سال است. الله صاحي ده دي مشروهات كده زي ما قلنا ما بتكسبش شرط بوليمرشن ولما البوليمر بريتش برينتيشن ده اللي طب بصوا والله نظره للكل انا لما ديت تميز لما ديت تميز انا عندي حاجه اولاد احيانا شوي أو اللي, اللي, اللي, اللي, اللي هو كمان شويه جاي او ما بين رجله ورا ورجله قدام اميز ازاي الرجل اللي ورا الرجل اللي ورا هي ايه يا عمر؟ اللي ورا هي في هم اللي شبه بعض. هو اللي قدام شبه بعض لما بندي ايدهم سكرين او ما دام ماشي مع الرجل الاقي اللي هو وزي اللي كانوا زي بعض بس ايه الفرق بينهم؟ الفرق يا فريم دي ودي ان هنا هو الوسط رقم يعني انا لما مسك لو ما لايه قوله المفصل دي الفتلو ده مفصل الشغل ده يبقى نهاجة لو اخل فيه هنا تلك وجهة ان المفصل اتنى كاد ما ثم البرو ثم البرو ثم البرو اقدر لما بنت ايدي على الولايات اللي في الفتلو جايت وبعد بتاع الارضة دي ربما جهت المفصل على طب الاخل فيه لو انا عايز اجيب الجانيب الموارضة زي ما دي عايز ذكوه من وراء لبحظ صندوق خلفي. تبعه عند ذكوه من وده حظ صندوق إذا ما نشل البوق هو مصدر مصدر ده لما تيجي على ديناميكية الحركة في المفاصل. إذا مكيد هذا حافظ يعمل رين قليل إلى لو جاي كده لا يدري كده اللي ورا كده لما تجلس المفصل الأولي في المفصلين عكس لما لما كده له كده على همبو صح؟ تعال على رجلك اللي قدام اللي تحت. تعمل الرجل دل قدام تكي تعمل دام ينفعش نقدارك شو ده ماشي ازاي؟ الاثنان عقص واحد لما مسك الرجل اماميه وقاب من الفطلق ولاي الرجل بتتنى في المفصل اللي بعد وفي نفس الاتماع يبدأ يبدأ رجل اماميه الحركة الفطلق متعكسة مع المفصل اللي بعدين يبدأ حركة الفطلق متعكسة خلفين الرجل ده خلفين مفهومة؟ مش هاي تقولها فهمكم مظهوم مرمي تقول لها بس خاطر نبو سواء في كده الهينا نتحرك كده في الفليكشن جديه والفليكشن في دي كده في دي كده والفليكشن في كده وده ممكن صعبة شوية حينا يعني, يعني عشان نعملها محتاجة واحد دي يكون عنده طبع شوية إنما الايصر والأبصر تشاغ والفليكشن الهوكشن ما عمليه ما عمليه اللي بينهم مع بعض بس ما بصراحة مرتين وده أو مميز علية الأربعة يعني هنلبني واحد أقل من متميز في التجار. position the presentation the, normal, the, normal the presentation شكله بيقول ايه هنا شكله ايه لما نقع ان هو جاي فيه توازنها او بيرك ده هو نورمال برزنتيشن يبقى تعريف السوشيال دي في الحالة دي ما هو علاقه العمود الفقري لأن العمود الفقري اختفى من الوعي الى الباقي العرض ده يعني لو قلنا مثلا جنين جاي كده جاي كده العمود الفقري هنا مش خلاص هو اجيب العرق الهد فبقى تعريفة في الامور مرمزانتاشن علاقة الهد الهد بالمتامة الكواترية علاقة الهد بالمتامة الكواترية ازاي؟ لو قولنا لو الجنين جايك ده كده يبقى راسه لو هو بيترانس فاس يبقى راسه عند تيليام ده او عند ديليا صح يعني يا جاي راسه فيادي يا راسه فيادي يبقى هو بيو بعلاقه الهيتيو كوادر ده اسمه ايه سيفالو ايليا رايت او لي يعني, يعني رايت سيفالونيا يبقى هو على رايت تيليام لما ناخذ بقى خليته هو للجرين هو رايت سيفالو ايليا يبقى ده معناه معناه الهيت عند الright here أو lift صفاة الهيئة الright there you want or better in the أو lift صفاة يعني الراس جايا كده أو جايا كدير يبنبنا هو يتعرف البرزنتيشن بتاعه ولا إذا لو الجنين كاي يقولنا من الناحية المفتوحة للبطن وكذلك من الناحية المفتوحة للعبود الفطري والجنين كاي كده لما مدي يدي هنا هلاقي بقا هلاقي بطن الجنين لما مفحص كده ومدي يدي او ملاقي بطن الجنين صح؟ يبقى اسمه transverse abdominal presentation اسموه بقا Transverse Abdominal Presentation واللي ايد كده ده عليك الدول تبقى رأيك سيكونوني اوه العكس فبقال مخيات يعنوه هنا بالعرض كده ببطن وانا لما المبدال لقيت ايدي داخل على بطن يباس ما ايه Transverse ها؟ ارى التور Transverse Abdominal Presentation فبتقلب هوه عكس لما مبدأت ايدي لما بتدي بتدي كده لقيت العمود الفقري هو اللي في ايدينا ده اسمه ايه بقى؟ اسمه فرونز اوف فيس اسمه ايه؟ فرونزال بقى ال-البرنتشن بتاعه ترانسفيرسال دولال يا فرونزفرسيه دولتربر ده ان هو جاي لا قرنك كده يعني جاي واقف كده ضهره تحت وجاي واقف فوق شايفه بمنصره كده؟, شايف كده؟ يبقى لازم اقول بقى انا بتدي كده انا اديت لك بتاعه دي اسمها ترانسفيرس بريزنتيشن ترانسفيرس لاترال بريزنتيشن يبقى معناها ممكن يكون بنبتدي نعمل اوفر هاي ترانسفيرس ترانسفيرس يبقى فاضيات فاضيات الترانسفيرس ادونا الدور اللي على الباطن او ترانسفيرس لاترال ها؟ عاوزين ننسى لا تبقى بالله ماشي؟ مع نفس الوارة يعني هو جاي ترانزميرسي مع راية اضيفة سبانة و جاي الترانزميرسي لا ترى لما عادفة اضيفة طب البوش عباره جاي ليسة هولاك البوش طبقا فيه عدم مورمان مفيش بوش و جاي يصنبالع خطب من اولا اقول لها الهي مفروضة الهي مفروضة ما أمر طبعاً من الدينام شبابية بالعرض أو جاي عموزي مش محتاج إن أنا أقول إيه إن أنا أقول إن الروحة اللي هي مفهودة ولا مش أقول وإذا في خطأ مفيش حاجة عن الهاتف مفيش حاجة عن يعني يدفعش أقول طبعاً الزباس برزنتيشن رايتس السبالونية وبعد ما في الحاجة عموشة ده خطأ ماشي؟ يبقى أول اللي أعلمناها الثانية بها الوركانين جاي تاتي جاني جاي كده جاي كده كده كده جاي كده نفس الكلام نفس الوضع يا إما يا إما ذاتك يا إما ذاتك هم أب دومنا ال يعني جاي واقف كده برضه وسأريه بيد هذا برضه يا إما ذاتك هم هم يا إما بيرت كان مدو المزيده طب فين بيبقى بيبقى الراس دلوقتي لما نقول راس فوق أو تحت سيفانو سيفانو سفال ها او سيفانو يا إما جايين جايين فوق كده وراسه فوق فراسه مع السقف يبقى اسمها ايه سفال أو سفاره بنوبي بوزش غير وصفة عمي غير ما يكون كده غير وصفة هو اللي هو اسمه بيرتكل بيرتكل أبدونا أبدونا في الزمتاش سفاره سفارة بوزشا سفارة بوزشا كده بانين شكله كده هاي بانه كده طبعا طبعا فيه فكرة كده طبعا ما مرتباش مصنرة يعني ما بيانين بيان بمجاز مليوباش هاي كده ما هواش محكوب ده ممكن باكد او ممكن باكد كده او كده يعني الناس اللي سبين شوية اول ما انطلق نفس الكلام ده بيان بيانش كده ده هو بيبا كده او فلما بيان ده كانت ضمن المرسلتاش سفره سفره بوزشان بيان بيان مواخد ده كده فره كده بعدين البلد بفوق كده وبعدين رأسه كده مشاركت. نعم بشرط بشرط. يعني انا ما اعطابش اقول اللي ده هو بلد يعني ايه بفعل انا عاوز اميز واقول انا كنت على ده على واحد مش بادة بشرط اللي يكون الارض من دي شاركت على شرط يعني انا لما افحص لما افحص وامد ايدي الاقي الوجنان اللي فوق واللي تحت طلعوا على لو هم ما طلعوش على البين البرين ماليش دعوه بالوجنين وانا بشيلت الجنين اتنفذ الفرده معايا اهم حاجه ما تكونش الوجنين اللي ورا طلعت فين طلعت على البين البرين ولا طلعت لما لما ننزل يبقى لما او الوجنين على الوسط ده هل سي فير لو ساكن البريزنتيشن ممكن تشد كده نقطه كده مش نقطه سي لو ساكن لو في سي فير عن فيرتيكال مبدوم من البريزنتيشن سي فير لو ساكن البريزنتيشن سي فير لو ايه في الأوضاع دي في الأوضاع دي سواء في الفيرتيكال او الترانسفيز يفضل ان ولد الجينات أصلي. يفضل ليه؟ أن ولد الجينات كانوا أصليين. يعني أول ما سألت عن الجين تي دي لا زي إيدي إيدي أفضل ليه؟ ولد تي دي ولا أصلي. أو ولد أصلي ليه؟ ولد أصلي. لأن لما ولد أصلي بتعامل مع اثنين لو إذا ولد تي بتعامل مع ثلاثة إلا إيزا. إلا إذا. إنه إذا كان الجزء الأمام ده جايل الدائم يعني الفرش إذا ده جايله جايله قدام بوصوله ده وقدام عنه في الأملة لو المسطرين هو المتختم في الأسهل الأحسل والأفضل أو هو المسطرين أو أولا أبطل إلا هنا مثلا أنا كنت شوية تميز هي زبينة عن الرجل الخلفين لأنه هو أربعة وثاني أولا ما هي دي عن الرجل دي ورافط البنان الخلفين وهناف أقول للمرة جاية آدرس